بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا قلقتم النساء فقلقوهن لعدتهن 111. حدود الله فقد ظلم نفسه 112. لا تدري الله يحدث بعد ذلك بما عرف و اشهد دع عدل منكم وأشهد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويوزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكى العالم وَا حَسْبُ إِنَّ اللَّهَ غَفَّارُ نُورِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ dan zu ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا 119. فإن لَكُمْ لكم فآتوهن أجورهن بَيْنَكُمْ بينكم بمعروف 110. وإن تعاثرتم فستر لا يكلم وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا أنزل الله إليكم بكترا رسولا يتلو عليكم آيات لله مبينات ليخفرد الله الله <تصفيق>